وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية يقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلى آخر ما قال رحمه الله فالمؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا وقوله مؤمن نكره في سياق النفي كل مؤمن سواء كان قوي الإيمان أو ضعيف أو ناقص الإيمان والقتل هو إزهاق الروح بأي وسيلة كانت وبأي نوع من أنواع القتل قال إلا خطأ هذا استثناء منقطع والاستثناء المنقطع بمعنى لكن ويكون المعنى ولكن يعني ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطا فعليه كذا وكذا ونظيره في القرآن الكريم قول الله تعالى ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيل سلاما سلاما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ القتل ثلاثة أنواع قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ الآية التي معنا تدل على نوع من أنواع القتل وهو قتل الخطأ وسيأتي الكلام عن قتل العمد وشبه العمد والفرق بينهما في الآية التي تلي هذه في الدرس القادم إن شاء الله أولا القتل العمد نمر عليه سريعا وهذا مذهب جمهور العلماء ما عليه عامة العلماء أن القتل ينقسم ثلاث تنوى قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ قتل العمد أن يضربه, بمحدد. أن يضربه بمحدد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به موته به هذا قتل العمد أمثلة كثيرة أن يضربه بمحدد أن يضربه بحجر كبير أن يلقيه من شاهق أو في نار أو يلقي عليه حائط أن يخنقه بحبل أن يقتله بسحر يقتل غالبا بسم إلى آخره قتل شبه العمد هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا في غير مقتل يقصد الجناية لكن الآلة لا تقتل غالبا كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة طيب. سمي بذلك لتردده بين هذين النوعين الخطأ والعمد قتل الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله بمباشرة كأن يرمي صيدا فيصيب آدميا بسبب كان يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها انسان وما كان لمؤمن ولا وما كان مؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ثم بين الله عز وجل حكم من قتل مؤمنا خطا فقال ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه هذا الواجب على من قتل مؤمنا خطع. ومن قتل مؤمنا سواء كان كبيرا أم صغيرا ذكرا أو أنثى عاقيا أو مجونا خطعا أي قتل خطعا فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة هذا الأول الكفارة تحرير رقبة ما معنى تحرير رقبة تخليصها من ماذا من الرق وقوله مؤمنة هذا لا إشكال فيه لأن في القتل منصوص عليها رقبة رقبة مؤمنة فيشترط أن تكون الرقبة مؤمنة إذن أين الخلاف؟ في كفارة الظهار وغيرها فإن في كفارة الظهار تحلل رقبة ولم يذكر مؤمنة فهل يحمل المقيد على المطلق أم لا؟ جمهور العلماء نعم فيجب أن تكون الكفارة في الجماع في شهر رمضان أو في كفارة الظهار يجب أن تكون مؤمنة أما في آية القتل فنص فتحرير رقبة مؤمنة فعليه تحرير رقبة مؤمنة يجب أن يعتق رقبة هذا قتل خطأ من يقتل مؤمنا خطا عليه الكفار الكفارة أولا تحرير رقبة مؤمنة يحريرها من الرق وقوله المراد بالرقبة في الآية النفس الكاملة وإنما عبر عن النفس بالرقبة لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدونها ولو قطعت رقبته لمات وقوله مؤمنة هذا شرط اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة هذا نص في القرآن ودية مسلمة إلى أهله أي وعليه دية مسلمة إلى أهله أي مؤدات مدفوعة إلى أهله حمد ما معنى إلى أهله ورثته, ورثته. إلى الورثة الذين يرثون ما خلف ومن ذلك الدية عليه دية يسلمها إلى من إلى الورثة وديه ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى أوليائه جبرا لقلوبهم وعوضا عما فاتهم من قريبهم إذن ما كفارت من قتل مؤمن الخطأ نقول عفوا ما عليه نقول عليه الكفارة وهي عتق رقبة سيأتي الآن في آخر الآية فإن لم يجد فصيامه شهرين وعليه أيضا ماذا دية عليه أن يدفع دية إلى ورثته وتعرفون باب الدية في الفقه قد مر معنا وأن الرجل يختلف عن المرأة المرأة على النصف من الرجل مئة من الإبل الحر الرجل والمرأة النصف من الرجل الحر طيب ودية مسلمه الى اهله الا ايا صدقوا اي يعفو عن الديه فتسقط وهنا سؤال لماذا قال الا ايا صدقوا لماذا سمي العفو صدقه هذا يسمى عفو ان يعفو و اولياء المقتول نقول نحن عفونا عن الديه اما العتق فهذا ما يسقط يسقط لا لا بد أن يعتق رقبه إن لم يجد فصيام شهرين كما سيأتي هذا حق الله حق الورثة ديه فتسقط لماذا سمي العفو عن الديه صدقة قال العلماء حثا عليها وترغيبا إليها ترغيبا العفو العفو صدقة كل ماروف صدقة إلا أن يصدقوا <تصفيق> ونأخذ بعض المباحث فيما يتعلق بقتل الخطأ على وجه السرعة سبق تعريف قتل الخطأ أيضا القتل خطأ يوجب أمران أولا الكفار على القاتل اثنين الدية وتكون الدية على العاقلة الدية لمن على العاقلة عصبت والعقل عصبته الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد سيأتينا أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة لأن الآية نص في ذلك هذه الكفارة على الترتيب لا على التأخير يعني عتق رقبة ما يجوز يصوم إذا كان قادرا عتق الرقبة على الترتيب طيب وذكرنا العاقله وعصبته والمراد بالعصبه النفس فيدخل فيهم اباؤه وابناؤه واخوته وعمومتهم وابنوهم طيب واضح قال فان كان اي المقتول من قوم عدو لكم اي من قوم اعداء لكم وهم من منهم المحارب المحاربون أهل الحرب يعني إن كان المقتول من قوم عدو لنا من قوم عدو لكم وهم أهل الحرب وهو مؤمن والحال أنه مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعني ما معنى ذلك هذا القسم الثاني انتهينا القسم الأول هو المؤمن إذا قتل مؤمن الان القسم الثاني المؤمن اذا قتل مؤمنا لكن قومه كفار اي نوع الكفار محاربين, محاربين اهل حرب لنا بين وبينهم عداء فيكون المعنى اذا كان القتيل من قوم كفار محاربين فعل قاتله عتق رقبه مؤمنه فقط وليس عليه دية فمن يعرف لماذا نعم نعم نعم السبب في ذلك لان اولياء القتيل كفار فلا يصح ان تدفع اليهم فيتقواوا فيتقواوا بها علينا امر اخر هو مؤمن هذا الذي مات مؤمن واهله كفار ورث المسلم الكافر والكافر المؤمن هذا القسم الثاني اذا أعيد إذا كان المقتول مؤمن من قوم كفار منع الكفار من هذه الحرب فهذا على قاتله فقط ماذا؟ الأتق دية لا ليس عليه دية لأنهم أعداء لنا سيأتي طيب واضح يا أخوان في إشكال طيب وإن كان القسم الثالث وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة هذا القسم الثالث وإن كان أي المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا الذي قتل بيننا وبين قومه ميثاق وعهد كفار ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم حاربين. محاربين كفار بيننا وبينهم حرب هؤلاء لا بينه وبينهم ميثاق هنا لم يذكر المقتول ما نوعه وإن كان يعني المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق هل هو مؤمن؟ أو كافر لكن اكثر من العلماء على أن المراد منهم, منهم, منهم كافر منهم وإن كان المقتول قال القرطبي وإن كان من قوم هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة قاله ابن عباس والشعبي والنخي والشافعي واختاره الطبري لان الله قال لأن الله الا ان الله ابهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن اهل الحرب واطلاقه ما قيد قبل يدل على انه خلافه والله اعلم طيب وان كان يعني المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق اي عهد فديه مسلمه الى اهل اي فعل القاتل دية تسلم إلى من؟ إلى أهل المقتول طيب قال بعض العلماء لم يقل هنا إلا أن يصدقوا قال لا لكن في المؤمن يقتل المؤمن ماذا قال؟ الا يصدقوا قال لأن الصدقة إنما هي معتبرة من أهل الإيمان وأيضا فإنه لا ينبغي أن يذل المؤمن ويكون عليه منا من أهل الكفر فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين لكن لو عفا أهل المقتول فلهم ذلك وتحرير رقبة مؤمنة سبق أي فعليه تخليص وتحرير رقبة بشرط أن تكون مؤمنة واضح؟, واضح فمن لم يجد أي الرقبة ما معنى فمن لم يجد أي بأن تكون معدومة كما في الوقت الحاضر الوقت الحاضر ليس هناك رقاب واما ان تكون موجوده لكن لا يملك الثمن لا يملك المال الذي يشتري به رقبتك فصيام شهرين متتابعين فعليه أن يصوم أي فعليه صيام شهرين متتابعين بحيث لا يفطر بينهما ولا يقطعهما بإفطار يوم أو أكثر من غير عذر شرعي كرمضان أو امرأة تأتيها الدورة إلى غير ذلك فعليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله طيب فلو أفضل من غير عذر خلال الشهرين يجب عليه أن يبدأ من جديد وأن يستانف من جديد طيب فصيام شهرين متتابعين عليهن يصوم فإن قال قائل فإن قال لا أستطيع ان اصوم فعلا كان لا يستطيع كمريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يصوم رمضان فهذا صح لا يستطيع أن يصوم إلى ماذا ننتقل ما رأيكم ننتقل الإطعام ككفارة الظهار أو لا؟ لا لا كفارة القتل ليس فيها إطعام كبقية ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان فنقول لا يستطيع الصيام خلاص تسقط ولا شيء عليه ولا نقول عليه إطعام لأن الله عز وجل لم يذكر الإطعام توبة من الله أي تجاوزا من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من تحرير رقبة المؤمنة إذا اسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين والتوبة الرجوع من الله أو الرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة وكان الله عليما حكيما سبق شرحها عليما يعلم الصغائر والكبائر والجزئيات يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم يعلم ما في الصدور يعلم السر وأخفاء يعلم الشيء الذي لن يكون كيف يكون لو كان إلى آخره فالله عز وجل له العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقد سبق ماذا نستفيد حينما نعلم أن الله عز وجل عليم بكل شيء أن الله عز وجل يعلم حتى ما في القلوب فعلى المسلم أن يخاف ولا يضمن في قلبه إلا الخير والنية الصافية حكيما وكان الله عليما حكيما اسم من اسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغة وقد ذكرنا في تفسير صورة النساء الحكمة وما يتعلق بها وأن ما يكون في الكون إلا لحكمة كل شيء لا يكون إلا لحكمة ان يكون خلقناكم عبثا واحد من لا ترجعون وما خلقت الجن من الامر ليعبدون من الامر واحد من سدى فالله عز وجل لا يفعل الامر واحد سبحانه وتعالى فيطمئن القلب ماذا واحد من ما الامر واحد من الامر واحد من الامر واحد الامر واحد بأمر الله عز وجل الامر وبحكمته من الامر واحد امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا وهذا شرع لأنه قد يقع ومن فوائد الآية أن القتل أنواع ليس كذلك لأنه قال الخطأ جاء في أدلة أخرى العمد وجاء في السنة شبه العمد ومن فوائد الآية فضل العتق من أين نأخذ هذه الفائدة أنه جعله جعله, جعله يعني من الكفارة جعله كفارة في كثير من الأمور حرصا على عتق الرقاب ومن فوائد الآية اشتراط الإيمان في عتق الرقاب أما في قتل في القتل فهذا لا أشكال فيه لأن الآية نص واختلفوا في كفرة الظهار وكفرة الجماع في نهار رمضان هل يشترط أن تكون مؤمنة أم لا جمهور العلماء يشترط أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة ومن فوائد الآية جواز اعتاق الذكر والأنثى في كفاره القتل لإطلاق الآية اتقوا وراقبه ومن فوائد الآية تعظيم القتل ومن فائدها وجوب الدية في قتل الخطأ ومن فائدها أنه يجب على من وجب عليه الدية أن يصلها إلى أهله يصلها إلى أهلها ومن فوائد الآية أن العفو عن الدية من الصدقة ومن فائدها وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينهم ميثاق إذا إن كانوا غير المسلمين. ومن فاد الآية أن من لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنا فعليه صيام شهرين متتابعين وغدا إن شاء الله أو الدرس القادم نبدأ بي ومن يقتل مؤمن متعمدا قتل العمد وفق الله الجميع لمن يحبه ورضاه والله تبارك وتعالى عالم صلى الله وسلم مع النبينا محمد